ونعجبه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن نهد الله فهو المهتد ومن يغلل فلم تجد له غنيا مرشدا الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا وهدانا صراطا مستقيما واسبغ علينا رحمه ظاهره وباطنه وهو اللطيف الخبير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وهيئ الخير كله واليك يرجع الامر كله انت رب الطيبين واشهد ان لا اله الا إن الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كملا في كتاب النظيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا توحقون وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله رحمة للعالمين أشرح به الصدور وانار به العقول وفتح به أعينا عليا وآذانا صما وقلوبا غنفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن امته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 ومن يطل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر الإخوة الكرام حديثنا ومبارستنا في مثل هذا اليوم من أيام هذه السنة المباركة ان شاء الله ستكون في دارستنا ويكون حديثنا في تفسير كلام ربنا جل وعلا ويحسن بنا فلنجب علينا قبل الشروع في تفسير كلام الله جل وعلا أن نتحدث عن أمر المحلي الأمر الأول حول منزلته كلام الرحمن جل وعلا وأثره في بني الإنسان والأمر الثاني حول الطريقة القويمة في تفسير الآيات المحكمة الكريمة فلابد من التنبيه على هذين الأمرين لنعلم منزلة هذا الكلام الذي سنتدارس تفسيره إن شاء الله ولنعرف الطريقه المثلى السديده السليمة في تفسير كلام الله جل وعلا التي كان الناس فيها قد قبل في خير البريه عليه الصلاة والسلام وإذا كان الله ذل وعلا قد مقت الناس قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب المبينا كانوا يلتزمون بالدين الحق الذي كان عليه نبي الله عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه فإن الحال في هذه الأيام فذات فالله قدمقت الناس عربهم وعجمهم إلا من تمسكا بوية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالدين الحق وغب الغرباء في هذا الوقت وقليل ما بل فبت في مسلم إمام أحمد وصحيح مسلم عن عياد بن حمار المجاشع رضي الله عنه قال قام فينا نبي الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فقال ان الله امرني ان تعنوا ثم في يومها هل أمرني أن في لا ما جهلوا وما تجهلونه؟ كل حال من شروق قال الله تعالى كل حال من وإنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن فَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ عليهم ما أعلنت له وأمرتهم أن يشهد مبيل ما لم نز به سبحانه وإن الله نظر إلى أهل الأرض فنقصهم عربهم ولم يمتوا بها اشد انواع والسخط يا ايها الذين امنوا الذين ما لا تفعلون قد رمقت من علمها ان ما لا تفعلون إن الذين الله أكبر. فإن الله رأى إلى أهل الأرض فنحتهم عربت وعجبهم إلا مقالة من أهل الكتاب وقال الله إنما بعثت لأبجرية وأبجرية بكت وأنزلت عليك كتابا لا يغسل ذرمان تقربه نادما ويقراه وماذا كان حال الناس في الجاهليه قبل مزعى في حي عليه الصلاة والسلام جاهلية يأعيشونها من كانت ذلك ما أتبه الله منها كانوا من وراء الدنيا فهي غايتهم من بطل. وكانوا ينظلون تدينا مع وجه كما هو حال الناس من هذه الايام الدنيا هي الغارة أم لن أخيرا في حياة الناس إلا مراحل عدد ثم بعد ذلك فهذا القران الكريم ولم ينزله الله علينا واكرمنا به صار حال الناس نبره انهم يذكرونه ويتغنون به في الحفلات والمواسم الرسميه واعرضوا بعد ذلك عن تحكيمه في جميع شهود حياته وبنى المشطات ببعض الله الحين الذهم عرموا علي مصنعة يندى لها جميل النص في الحقيقة وهي هل تستفتح الحفلات قال القرآن العظيم بكلام في كلام الكريم وهل الله عليه وسلم من اخلانا حديثا مشينا وضني وعلى تعامله من من شين قسيم هذا ليس ادب مع العظيم قلت له يا أخي الكريم وإلى هذا الحد وصل بكم للحفاظ فالأمراني مستريان في الشماعة والكبث والأسلمة إذا بدأتم حفلكم بالأواشيد الوطني فقد أخبرتم عن حقيقة أمنكم وأنكم تقدرون الجائعية على حفاظ ربك وَإِذَا هَدَأْتُمُ بِجْتَابِ اللَّهِ تِلْفَ وَعَلَى لَا تَنْقُسُمْ أَبَدًا لأن بعد أن تقرأوا شيء من دون القرآن فإنسفونه بجاهلية الشيطان وقد صدق الله جل وعلا ان يقول وما يُؤْمِنْ أَكْثَرُهُ لِلَّهِ إِلَّا وَسُمْ إخوة الكرام حالة الجاهلية التي كان عليها الناس قبل مبعث خير المرية عليه صلوات الله وسلامه في حالة الناس في هذه الأيام إلا رحم ربك جري وراء الشهوات ثم تبين نعوة لا يرفاه الله جل وعلا وما انزل به إخوة الكرام لا نقبل الله من العمل إلى كان صالح ولوجه الخانس أفتؤمنون لبعض التتاه وتذكرون لبعض كان المشركون في جاهلياتهم إذا حد يقولون لبيك لا شريك له إلا شريكا هو لك توليكه وما ملك وحال الناس في هذه الأيام بل كما قلت لكم حال بعض حال بعض طلبة العلم هل لذب أذن شيء للوطنين أن يجب بكذا ركبنا القوي لا نختلق الأمر عن شعارات جاهدية ومثلت لا شريك له إلا شريكا هو لك فلنبه لكن هناك كانت التنبية للأمر أوليات أو وهم أو صارت التنبية للوطن فماذا بعد الحق إلا الضلال وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقرق عليهم عن سبيل ذات مصرات مليه لعنه تغفرون بخطة اكراه وما من أن حياة الجاهلينة تغيرت بمبعث خير برية عليه صلوات الله وسلام والذي غير فيك الحياة الآثنة الخبيثة الضائعة كلام الله جل وعلا الذي ينزله على عبده والدين محمد عليه الصلاة فماذا في كلام الله جل وعلا من وما الامور التي صاحبت كلام الله جل وعلا حتى صار لمن أخذ به ذلك الاثر فخرج من الجاهلية الى الهدى ومن الضلال الى الرشد في الايه الكرام تشريع الله وكتاب الله وكلام الله وهذا القرآن العيس الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام صاحبه أربعة جنور لا يوجد واحد منها في تشريع ولا في نظام ولا في طهر هذه الأمور اربعه جنور أولا عين تام واسع حيث لا وقائبه ومدسله هو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى وقول الله في بشرة الفرقان: وقال الذين كفروا لهذا هذا إلا إذن اختراه عليه قيم الآخرون فقد جاءوا ذنوا وزورا وقالوا اساطور الاولين ارتكبها فهي عليه بكره ونصينا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما فهذا الكلام المتكلم فيه عليم بكل شيء محيط بكل شيء في هذا الكلام كبيان لكل شيء ما في الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكتاب الله شكيلا ويقول الله جل وعلا في أول سورة راكا حان تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وهذا الكتاب صاحبه العلم كلام محيط بكل شيء فهو كلام العليم بكل شيء سبحانه وتعالى العلم الرحمن جل جلاله والسواد في جهلانه يتغنغن مال للحراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم سبحان ربي العظيم هذا تشريع العليم هذا تشريع الخبيل وما عداه تشريع الجاهلين الذين اخبر الله عن شئهم وما أتيتهم من العلمين العظيم فهذا الأمر الأول الذي صاحب القرآن العظيم والأمر الثاني صاحب القرآن العظيم حكمة تامة فذلك العلم الكامل الآن يضع في مواضعه والشكمة إلى وضع الموضع في مواضعها يقول ربنا جل وعلا في أول سورته الإثمان قراء كتاب وحكمت آية في المقصلة الحكيم الخبير كتاب الحكمة ولا اضطراب ولا خلل فيها ولا فيها طاعة الحكمة الآيات المقصود الحكيم الخبير ويقول الله جل وعلا في أول سورة الأنعام الآميم في كآيات كتاب الحكيم إلا كآيات الكتاب الحكيم الحكيم المحكم نفقا في لفظه وفي معناه يضع الضبور مراضع في مواضعها فمن أحسن من الله هو قوله قول هو الحكيم لأنه اشتمل على الحكمة هو الحكيم لأنه يحكم بين الناس ويبين الأمور على وجه الكمال والسباب تلك ايات الكتاب الحكيم والامر الثالث الذي صاحب القران المجيد فيه رحمه واسعه للعباد فهذا تشريع من هو بعباده رؤوف رحيل وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها وهو أرحم بهم من أنفسهم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقيم المؤمنون كما قال الله جل وعلا في سورة ولقد بكتاب فصلناه على ورحمة لقيم مؤمنون. وقال بالبعض في سورة العنكبوت وقالوا من لا تنزل عليه آيات من رب قل لنا الآيات عند الله وإن النبي المهين أولم يسلهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وفي ذلك كان رحمة وذكرى لقوم فهذا القرآن من رحمات الله بهذه الامه بل هو من أعظم رحمة الله جل وعلا بهذه الامه إذا أخذت به وانتفعت به يقول الله بنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة القصص وما كنت ترجون أن يلقى إليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا من ظهيرا وقد ذكر أنكم عليه رحمه الله في كتب التوحيد أن نعم الله على تترجع فالقصر إلى قسمين وثنين إلى ثالث لهم القسم الأول نعمة خلق وإنجاد والله أخرجكم من بدون المهات لا تعلكم شيئا فجعل لكم السمع والابصار والأسفدة لعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون هذه النعمه الاولى نعمه الخلق والحجاج والنعمه الثانيه نعمه الهدايه والارشاد ونعمه الله على عباده بهدايتهم وارشادهم التي هي اقوى اعظم الكثير من نعمته عليه من خلقهم وإيجادهم لان غايه ما يقدر عند عدم النعمه الاولى ان الخلق في العدم واذا كانوا في العدم فلا حساب لا ثواب ولا عقاب وانه إذا لم تحصل النعمه الدانيه فالخلق بعد بعد وجودهم يتخبطون ويشقون ويضلون قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى رَبِّهِ الْمَصِيرُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ومطفه بسائل الأمان أن أرشد الخلق الى الوصول مبينا بالحق بالرسول عليه الصلاة والسلام كان من أعظم منه ومن أكمل وأتم بإحسانه وفضله لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيه رسولا منه يترى عليه آياته ويزكيه ويعلمه من الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال النبي ومن عظيم للسلام ونقفه بسائل الأنام أن أرشد الخلق إلى المسور مبينا من حق الرسول عليه صلوات الله وسلام والأمر الراضي الذي صاحب كلام الله جل وعلا أن هذا, القرآن أن هذا القرآن هو كلام الله وهذا التشريع مستمد من الله اي من خالق هذا الإنسان ومن خالق الكون بأجمعه وأسره وفي ذلك فائدتان عظيمة أولا إذا كان هذا القرآن هو كلام الله ومستمد من من خلق الإنسان فهذا العلاج وهذا النور هو الذي يسعد هذا الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف السبيل والأمر الثاني يهون على الإنسان أن يأخذ بتشريع الله جل وعلا وأن يلتزم بكتاب الله جل وعلا وبهده ونوره فهو كلام ربه وسيده ولا غضابة على الإنسان أن يتذلل لما ولخالقه إنما الغضابة كل الغضابة والعيب كل العيب أن تأخذ البشرية بشرع بشر فإنهم ينقسمون عند ذلك إلى قسمين إلى أرباب وإلى عبيد إلى عبيد يعملون الأرباب من البشر أنه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتخذوا أحباراً وردانهم أرباباً من لا والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا إله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما تحبون كان هذا القران مستمد من الله جل وعلا وهو كلامه فهو النافع لهذا المخلوق فالله يعلم ما يصلح هذا المخلوق إن هذا القران يهدي النبي ثم بعد ذلك لا غضابة ولا حرج إذا أخذ المخلوق بشرع خالقه وبهدي ربته وتذلل لمولاه جل رعلا ففي ذلك عيز له وسعادة إنما المنقصة تكون في حق البشر عندما يعبد بعضهم بعضا ويؤلم بعضه بعض ولذلك هو لما نزل على النبي عليه الصلاه والسلام صبر سوره العلق يشير الله جل وعلا هذا يشير الله الى هذا اول ايه مننا حيث يقول اقرا باسم ربك فقدر باسم ربك فانك ستتفل وتستعين بالله وتتذلل لله فلا حرج عليك والله سيعينه ويهديك إلى الصراط المستقيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ويقوم ربنا جل وعلا في سورة قصلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيد من حكيم الحبيب وهذا القرآن تنزيل من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى وأخبرنا الله جل وعلا أنه يستحيل صدور هذا القرآن من غير الله جل وعلا فقال في سوره يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى منه الله ولا تنتصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وأخبرنا الله جل وعلا أننا إذا اختلفنا في شيء فينبغي أن نرد هذا الأمر إليه لدعى لماء الهدى فيه وقال جبن وعلى في سورة الشورى وما اختلفتم فيه شيء فهكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه منير فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا وبرأتم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه صفات المشرع وهذه صفات الحاكم وهذه صفات ربنا جل وعلا الذي انزل هذا القران كريم كافر حكمه تامه في ذلك رحمة بالعباد هذا القرآن مستمد من خالقنا فهو كلامه سبحانه وتعالى عباد الله وقد ترتد على هذه الأمور الاربعه أربعة أمور أخرى أولها إما تقدم من الأمور الأربعة كان في كتاب الله جل وعلا الهدى وإرشاد العباد إلى اقوى الامور كيف لا وهو منذر من عند العليم بكل شيء تامل حكمه رحيم بعباده هو ربهم جل وعلا ويعلم ما يصلحه ففي هذا القران الهدى والنور وإرشاد العباد الى اقوى الامور ان هذا القرآن يهديه التي هي اقوى هو لعقولنا كالشمس لاعين واذا كانت الاعين لا ترى بدون نور الشمس ولا تهتدي بنور الشمس فهكذا عقول البشريه لا تهتدي ولا تصل للرشد والصواب الا بنور العزيز الوهاب بهذا القران العظيم وكان هذا القران لحياتنا كلمات السمك. فكما ان السمك لا يحيى الى النار فهذه البشريه لا تسعد في هذه الحياه بدون كلام رب الارض والسماء يقول الله جل وعلا مذكرا عن هذا في اول سوره البقره الاسلام ذلك الكتاب لا رد فيه هدى للمستقيم ففيه غذاء وفيه اذن وفيه ابتغاء هذا الذي ويقول الله جل وعلا في زهرة النساء يا أيها الناس قد جاء لا الناس قد أزلنا إليك نورا يا أيها الناس قد, قد جاءكم مرهاما من ربك وأزلنا إليك نورا مجيدا اللهم آمن فسيخلو في رحمة منك وفضل ويهديه إليك سراطا مستقيم ولا يشكلن عليك أخي المسلم أن الله جل وعلا قصص هداية القرآن للمؤمنين المتقين لا يشكلن عليك هذا على الإطلاق فهداية القرآن هداية عامة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وأما هو نور لكل من يريد أن يهتدي قد جاءكم قران من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقصت هدايته هناك بالمتقين لأجل انتفاعهم وتحصيلهم هذه الهداية قل هو للذين آمنوا هدى وشكار والذين لا يؤمنوا آذانه وقرا وهو عليهم العمى أولئك ينادون من مكان بعيد وصدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرى ويفشع المبنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجلا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعزبنا لهم عذاب إذن ترتب على الأمور الاربعه المتقدمة أنه حصل في هذا القرآن الهدى والنور وإرشاد العباد لأب أول الأمور. الأمر الثاني الذي ترتب على الأمور الاربعه المتقدمة في هذا القرآن خير النعم. ومن تقبل عليه حصل عز الدنيا وسعادة الآخرة. وحصنا حياة هميئة طيبة مطمئنة في الدنيا وما له في الآخرة من النعيم أعظم وأعظم هذا كتاب فيه خير وبركه يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره به إثمار ما أنزل الله على بشر من شيء قل من إن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهذا للناس تجعلونه مراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمت منها لم تعلم أنتم ولا آباءكم كن الله ثم ذرهم في خوفه يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركا وهذا كتاب أنزلناه مبارك يصدق الذي بين يديه ولتنهرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون في يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهكذا يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وآرون الفرقان وإياه وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك انزلناه فسالتم لا تنسوا ففي المكانين المتقدمين في سوره الانعام وفي سوره الانبياء قرن الله بين الكتابين العظيمين بين التوراة وبين القران كما يقرم الله كثيرا بين النبيين المبارتين الصالحين بين نبيه موسى كريمه ونجيه وبين نبينا محمد عليه وعلى جميع الأمرياء صلى الله عليه وسلم وذلك لقوة الشبع بينها بين الكتابين وبينها بين النبيين وما قدر الله حق قدره إذ قال ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به نوسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونا وتخلوه كثيراً وعلمتم ما لن تعلم أنتم لا آبابكم الله ثم ذرهم في حولهم للعدوم وهذا كتاب أنزلناه يصدق الذي بين يديه ولتمذر كل من ومن حولها وهكذا في سورة الأنبياء ولقد آتلنا نوسى وآروم الفرقان ودياء وذكرا لهم التقين الذين يخشون ربهم الغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك له فنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قام لأعتى أهل الأرض وأطغاه وأشده بغيا وهو فرعا وصبر وتحمل وجاهدت الله حق جهاده وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام حاله مع عتاة قريش كذا وهكذا الكتاب الذي نزل على نبي الله موسى على نبينا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى التوراة فيه تبيان كل شيء ويحكم بالتوراة النبيون الذين اسلموا للنبي الآب والرفاهيم والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكان عليه شهداء وهكذا القرآن أنزله الله جب وعلا فيه هدى ونور وتديانه كل شيء فلقوة الشبه بين هذين النبيين وبين هذين الكتابين يقرن الله بينهما الكثيرا وهذا ذكر مبارة أنزلنا فأنتم له من سرور يقول إمام الرازي عليه رحمه الله في تفسيره عند الآية سكولا متعدنا في سورة الأنعاب في الجزء الثالث عشر في صفحة ثمانين فقل جارت سنة الله جل وعلا بين عباده أن من اشتغل بهذا القران وخدمه حصل عز الدنيا وسعاده الاخره ثم يخبرنا هو عن نفسه فيقول ولقد اشتغلت بكثير من انواع العلوم العقليه والنقليه فما حصل لي بسبب شيء من العلوم من السعادات الدولية كما حصل لي بسبب خدمتي لهذا القرآن وانا اكون معلقا على الكلام والله ان الرأس غفر الله له ورحيمه لو لم يعذ الى رشته ولم يرجع الى كتاب ربه لما كان عباده عندنا الا انه من الفلاسفة الضالية لكنه بعد أن رجع عن ذلك وأقل على كتاب الله وكلامه ما حصلت له الشهر إلا لحذيته القرآن ولتفسيره كلام ذي الجلال وهو الذي يقول عن نفسه في آخر كتاب الله في أقسام النذار لقد تأمنت الطرق الكلامية والمناهجة الفمسكية فما رايتها فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي علينا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرا في الإثبات الرحمن على العرش السماء. إليه يصعب كلمة الطيب وأقرأ من نفذ ليس كنفله شيء هل تعلم له سمية ومجرب نفذ تجربتي عرض نفذ معرفتي وقال إمام الأنسي عليه رحمة الله في المكان الأول عند قبل الله في سورة الأمعان وهذا كتاب مبارك أنزلنا في تفسيره في روح المعاني في الجزء الثالث في الجزء الثابع في صفحة عشرين ومئة زين بعد أن مقر كلام الإمام الرازي يقول وقد شاهدنا ثمرة خدمتنا لكلام ربنا في هذه الحياة فنسأل الله أن يحرمنا يحريمنا سعادة الداخل والإمام الرازي في سنة ست وستمائة بالهجع وليم الأنزل في سنة سبعين ومائتين وألف للهجره عليهم جميعا رحمة الله إذا في هذا الكتاب خير وبركه ومن أخذ به حصل عز الدنيا وسعادة الآخر والأمر الثالث المترطب على الأمور الأربعة المتقدمة أن هذا الكتاب هو أحسن الحبيب وهو أصدق الحبيب فهو منزل من العليم حسين رحيم من ربنا ورب العالمين فكلامه حق وصدق كما قال جل وعلا في سوره الزمر افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبه من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها نثانية تقشعره ودنوب الذين يخشون ربهم ثم تلين ذلوله ودنوبه إلى ذكر الله ذلك قد الله يهدي به من يشاء ومن يضل إله فما له والأمر الرابع الذي ترتب على دنور الأربعة المتقدمة أن هذا القرآن هو حياة العالم وهو روح الحياة فبدونه لا يحيا الناس وبدونه لا تستقر الحياة كما قال جل وعلا في اخر سوره الشورى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري للكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به لن نشاؤه لعبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير وقال جل وعلا في سورة الأنعام أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له المور يمشي به في الناس في الظلمات فذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فترتب على الأمور الأربعة أولا أن هذا القرآن منزل من العليم الحكيم الرحيم من ربنا ورب العالمين فرتب على هذا أن فيه الهدى والنور فيه الخير والبركة هو الحديث هو حياة العالم وروح حياته وهذه الأمور الثمانية أيضا ترتب عليها امران هنا فمجموع الأمور عشر توجد في كلام الله جل وعلا لا يوجد واحد منها في كلام غيره الأمر الأول من الأمرين هذين أن كلام الله جل وعلا لا شك فيه ولا تناقض فيه ولا تضارب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقول جل وعلا في سوره النساء: افلا يتذكرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والامر الثاني وهو عاشر الامور ان هذا الكتاب هو المهي من الرقيب المطلع الشاهد على ما عدا مما تقدمه ومما يأتي بعده فهو الذي يضر ما في غيره من حق ويبطل ما فيها من باطل وهو السند الرسمي وعليه المعتمد وعليه الاعتماد عند المؤمنين في بيان الحق والباطل وتقييم الافكار وتقييم الكتب وتقييم ما كان وما يكون يقول, يقول الله جل وعلا مخبرا عن هذا في سوره مائدة وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمن علي مطلعا رقيبا شاهدا يطر ما فيها من حق ويطر ما فيها من باطل ومهينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدا ولكن في كل فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات بالله مرجعكم جميعا وينفئكم بما كنتم فيه تختلفون ومهينا عليه ويقول جل وعلا في سورة المعيدة أيضا يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعطي على كثير فهذا جاء من الله نور وكتاب مبين يهديه الله من يتبع للقناة بسبل السلام ويصرفه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط المستقيم ورسول الله جل وعلا في سورة اليمن ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذين هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين وان ربك يقضي بينه بحكمه وهو العزيز الحكيم هذه الامور العشره التي صاحبت كلام ربنا جل وعلا هو كتاب ربنا جل وعلا الذي سنتدارس تفسيره بحول الله وقوته إخوة الكرام هذه المنزله بكلام الله بأي شيء قابلها سلفنا وكيف حصل اثارها في نفوس سلفنا فانتقلوا من الجاهلية إلى الهدى والنور ينبغي أن نعرف حال سلفنا لنسلك مسلكهم وكما قلت في بداية الكلام نحن في جاهليه لا تقل على الجاهليه التي كان عليها الناس قبل بعضة نبينا عليه الصلاة والسلام وإذا كانت تلك الجاهليه زالت بهذا القرآن فهذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام هو, هو لم يتبدل فيه حرف واحد انا نحن نذلنا الذكر وانا له لحافظون لكن ينبغي ان نعرف موقف سلفنا الكرام الطيبين نحو كلام رب العالمين لنقف نحو كلام الله كمان وقفوا وليحصل فينا الاثر الذي حصل فيه في اخوه وقف سلفنا الكرام نحو تشريع الرحمن ونحو القرآن الذي أكرمه به ذو الجلال والإكرام موقف الموقف الأول عوّلوا على كتاب الله جل وعلا واستقوا من ذلك النبع الصافي دون أن ينسجوه أو يهدقوه بشيء فكانوا إليه يردون وعنه يصطرون ويهتدون ببيان نبينا الميمون عليه صلوات الله وسلامه وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس من نزل اليهم من ربهم ولعلهم يتفكرون فاذا يردون الى القران ويصطرون عنه وياخذون الحكم منه افكاره عقائده مشاعره تصورهم عن الحياة وعما بعد الحياة نظام حياتهم يدخل ويستمد من كلام خالقهم العليم الحكيم الرحيم الذي هو ربهم ورب كل شيء سبحانه وتعالى فإذا أخذوا به لهم الخير والبركة وعز الدنيا وسعادتها. فعول على هذا القران كانوا يتلونه كما سنذكر هذا ونتدارسه في وكانوا يستمعونه وكانوا يتدارسونه ويفهمونه وكانوا يعملون به ابتلاء وسماع يحرك لسانه به فيلهج به ولا يكتب يسمع كلام الله ويعرض عن سماع كلامي غيره يتدارسون فيما بينه إذا اجتمعوا كلام الله يعملون به بعدها أول هذه الأمور تلاوة كلام العزيز الغفور هذا مطلوب فأنت إذا ايقنت أن هذا القرآن كلام الرحمن جل وعلا أنزله بعينه وفيه حكمته وفيه والله من ربك فما ينبغي أن يصفر جسالك منه ووالله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من جلال ربك وهذا أمر ضروري إخوة الكرام أن يعيه الناس لا سيما في هذه الأيام لعل بعض المسلمين الذين يعدون من الأمة الإسلامية وأستغفر الله من قول لعل بعض لعل أكثر ولعل الكثرة الكاثرة من المسلمين في هذه الأيام شغلهم قراءات الأخبار الكاذبة التي تنشرها وسائل الكذب والسوء. وسائل الإعلام وسائل الريض والصدور فالأمة الإسلامية هذا حال أكثرها الجرائم الإذاعات فالهدت بعد ذلك التلفاز أخذت من الناس وقتا كثيرا فلعل جل أوقافهم صرفت إلى هذا يقرأ في اليوم الجريدة والجريدتين ويمر في المجلس والمجلسين ولعله يمر عليه عام كامل وما ختن فيه كلام الله جل وعلا هذا حال المؤديين ولم يكن هذا حال السلف لم يكن هذا حال خير الفريق يصير الله جل وعلا امرا المسلمين الذين وحدوا رب العالمين ان يتلوه كتابا وان يقراوه وان يتدارسوه اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ويقول الله جل وعلا في اخر سوره النمل ثنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلقه كلما أنا من المنذرين ويقول جل وعلا في سورة فاطر إن الذين يتدون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجاره لم تبو ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور فهذا القران ينبغي ان يتلى وينبغي ان يقرا وينبغي ان يتحرك اللسان به لتشتغل جميع الاعضاء به كلام الله جل وعلا فضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر المخلوقات عكف الناس على غيره في هذه القيام فالجاهلية التي كانت عامة وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة والمسلمين بعده على تلاوة القرآن وقراءته ومدارسته وسماعه وفهمه والعمل به ففي سنن السلم ذيك بسنب صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وليه من سبحان الله ويقرا الاسلام لي محصله ثلاثين حسنه واذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حصل مائه وتسعين حسنه طيب لو قرا المجله من اولها لاخرها هو بين امرين اما ان يحصل لعناته وهذا هو الواقع لما يراه من صور وامور مسجودة ثم نحصل لعنات بعدد حروفها وإذا سلم من اللعنات فكلام فارد على الشناء أتستكلون الذي هو أدنى بني وخير صار حال حمة الإسلامية في هذا الوقت أحطن بني إسرائيل إذا كان بني إسرائيل عياره عبد الجليل لأنهم طالبوا الهصل والسوم بدلا من يرسلنا نحن نطلب الجرائد والمجلات بعد ذلك كلام رب الأرض والسماوات هذا أمر شنيع فظيع اخوتي الكرام هذا الأمر ينبغي أن نعيه لو كانت الامه تعظم كلام الله لما وجد من يبيع المجلات والجرائد على قارعات الطريق لما وجد لكنهم لما علموا أن الام مهوسة وان الأمة تائهه ضائعه وانها استبدلت الذي هو ارذل الذي هو اطيب وجد من يبيع هذه المجلات التي انقلبت من اللعنات فلا تسلم منها من الكلام الفارغ الذي لا وزن له ولا اعتباره كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الاستيعاب ابن عبد البر عليه رحمة الله والأثر أورد الحافظ ابن عتيق البر في كتاب الاستيعاب وأورد الإمام القرطبي في تفسيره تنظره في كتاب الاستيعاب في الجزء الثالث صفحة خمسة وعشرين وثلاثمائة وفي كتاب القرطبي في الجزء الأول صفحة مائة وثلاثة. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابو موسى الأشعري عامله على بلاد البصر وكان أميرا على البصره من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجمعين فقال سلم قبلك من الشعراء هل يقولون الشعر فجمعهم ابو موسى الأشعري وفيهم لبيب الذي هو اشعر الشعراء واعظمهم شده وقال هل تقولون الشعر فسكت فقال يا لبي هل تقول الشعر قال كيف اقول شعرا وقد اكرمني الله بسوره البقره عندنا كلام الله يحطم ما دونه عندنا كلام الله له حلاوه وعليه طلاوه اعلاه مثمر واسفله مغدق نقول الشعر الذي اعذبه اكذبه ما كنت لأقول شعرا بعد أن أكرمني الله بسورة الأخرى ولبيت عندما ذاق طعم الإسلام واشعر الشعراء وأفهم الشعراء ما قال بعد ناس إلا بيتا واحدا من الشعر الحمد لله إذا لم يأتي أجلي حتى اكتسيت من الإسلام السرقاء ونرى انه قال بيتا اخر ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القريب الصالح اذن هذه القضيه ينبغي ان كلام الله ينبغي ان يتلى بيوتنا ينبغي ان يفشو فيها هذا الامر الرجل اذا صلى فجر يجلس مع زوجه مع اولاده يقرؤون الفرآن كل واحد يقرأ رضع حزر نصف حزر على حسب المتيسر بحيث لا يمو الشرق إلا وقد ختم أهل البيت كلام الله ختمة جماعية يتدارسون البيت وهذا على أقل تقدير وهذا الذي كان حاصلا في الطيبين الذين وقالوا أنفسهم من الجاهلية الضالة إلى الحد، إلى نور الله، إلى الإسلام، فلا بد من ان نعي هذا الامر وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح لهذه هذه حال الذين يقرعون كلام الله بأنفنا الحصية من كل أحد. لنحن على بصيرة من امرنا ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابي موسى البشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن الذي يقرا السوء كمثل المترج طعمها طيب وريفها طيب هو طيب القلب لكنه ازداد طيبا عندما طيب هذا الفم وهذه الجارح وجوارحه بدلاوة كلام الله كمثل تفرج فاكهة تشبه تفرح رائحتها تفوح وطعمها حلو ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران لكن ايضا لا يقرأ الجرائد ولا يستنع الاذاعات ولا نضع الى السلفان يعمل الصالحات دون قراءه لكلام رب الارض والسماوات كمثل الثمرة طعمها طيب لكن لا واذا نظر في مجلات وجراءت كمثل التمره اذا صدقت عليها خلها او وضعت لها المنحة فما عادتكك ما عدى السؤال تحتاج بعد ذلك لغسل وتطهير كمثل التمره لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ البعثاء هنا لكنه طيب في بكلام الله كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل الحمل لا لها وطعمها مرحل فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كالفترجة طعمها طيب وريحها طيب أتدري أخي الكريم إذا قرات القرآن من يستمع لك يستمع ربنا العظيم سبحان الله إذا قرأنا القرآن يستمع لنا نعم والله إن الله يستمع لقارئ القرآن عندما يتلو كما يستمع العاشق لقينته عندما تغني ولكن شتان شتان ما بين السماعين افلا تحب ان يستمع لك ربنا جل وعلا ثبت في سنن ابن ماجه والصحيح ابن حسان ومقتدره بسند صحيح عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته الله أشد أذنا أي استماعا وإصراعا قارئ القران من صاحب القينة الى قينته فهذا عندما يستمع المبنياته يفرح وعلمه فهكذا ربنا جل وعلا يفرح بتلاوتك ويثيبك ويرضى عنك ألا تحب أن يستمع الله وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من عدم تلاوه القران ومن في المضيه في الجمال وأخبرنا أن الإنسان إذا خلا من ذلك فقلبه خرب يعشعش فيه الشيطان ففي سنن التلمري ومستدرك الحاكم سنن صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن, إن البيت إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كان, الخرب. من القرآن كان الخرب قلب خربان فيعشعش فيه الشيطان بعد ذلك ويزين له كل سوء إخوة الكرام هذه النفوس جوالة إما أن تجول حول العرش وإما أن تجول حول الحش حول المزاج ولا يخذ الإنسان من هذا وإن لم تشغلها بحق شغلتك بباطل إن لم بها كلام أودية ملينة بالمناظر. أيهم يحب أن يعبد هذا الصباح كل يوم إلى مطحنة أو إلى. العين. يقرب الواحد وينزل الآخرون ويتدارسون وأخبرتوا أن المسلمين إلا فعل ذلك حصل أجرا عظيما ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مره كربة من كربة منه نفس الله عن كربة من كربة يوم القيامة ومن يسأل على معسر يسر الله عليه يا ومن سكر مسلم من سكر الله والله في علم العدل كان العدل في ومن سلك طريق لا فيه بي علما سهل الله طريقا إلى الجنة وما جتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم مسكين أي الطمئين راحة القلب وليس المراد منها الملائكة لأن الملائكة ساتذكوها في نهاية الحديث وتنزل عليه نزلت السكينة هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين قلوبهم تطمئن صدورهم ترتاع نفوسهم تتنور عقولهم تزكو إلا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منذينه ومن أبطأ به عمله والمسر عنه ولذلك كان الصحابة اذا اجتمعوا لا مذياع يجعجع عبيد ولكن ماذا ينظرون اليه وهم صمود ما هذه التماثيل التي انتم لها انما كانوا اذا اجتمعوا يقول بعضهم لبعض ذكرنا ربنا سيقرب القران كانوا اذا اجتمعوا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحمد سيادة ابنسى الأشهرين واحيانا لببي بن كاع ذكرنا ربنا فيقرأوا القرآن وهم التصبون ويستمعون لأنهم يحصلون هذا الأثر العظيم تنزل عليهم السكين الملائكة. تحفوه. تخشاهم الملائك تغشاه الرحل تخشاهم الملائك يذكرهم الله في من عند الإخوة الكرام وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا واسوتنا وامامنا يفعل هذا ويحثنا على فعله فكان يطلب من الامه ان تقرا عليه القران ليستمع لنطلب او لم نحدث قراءه القران ونستمع لنحصن الاجر ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن سعيد رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت اقرأ عليك وعليك انزل قال من أن وحي اني يوم قائلي ما قدا ان يتمنى المسلمون حالك كحالك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه